آمنوا استجيبوا, لله استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون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 Oh, l o r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 و َ إ ِ ذ ْ قالوا َُ اللهم َُّ إ ِ ن كان َ هذا َ هو َُ الحق ََّْ من ِْ عندك َِِ فامطر َ أ ِ علينا َََْ ح ِ ج َ ا ر َ ة ً من َِ السماء َََّ و ْ ائتنا َِ بعذاب ٍََِ أ َ ل ِ ي م ٍ وما ََ كان ََ الله َُّ ليعذبهم َُُِِْ و َ أ َ ن ْ ت َ فيهم ِِْ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 و م ا كان الله معذبهم وهم ي س ت غ ف ر و و ن م ا لهم ل الله يعذبهم ا وهم يصدون عن ا ل م س ج د ا ل ح ر ا وما م س ن و أولياء ا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 جهنم يحشرون يميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم